شكرا من القلب شكرا على الحب ان نقدمكم بالخير نلكم قلب الشرايات بكم وابه مثلكوا ترى شكرا, شكراً الحمد لله والسلام عليكم بس والله حقاً يعني والله ده ربنا يعلم صدق من قلبي في الكلام ده مش من باب الأدب ان احنا نتكلم في وجود مشايفنا وعلماءنا ودعاتنا لله احنا مكاننا تحترج لهم وده يعني ده سوق أدب وسوق تربية ان احنا نتكلم في وجود هذه المقامات اللي احنا اصلاً اتعلمنا تحترج لهم وده مكاننا الحقيق ولكن من باب التكليف والله الواحد بيتكلم فأقول ببساطة عشان نشوف ان شاء الله نسمع رأى الكلمات المفيدة للجد من مشايخنا الأفاضل الواحد هو بيشوف الفيديوهات دي افتقر يوم الايامة وقوى لله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسف ما كنتم تعملون يعني تخيل كده ان احنا يوم الايامة قام وربنا سبحانه وتعالى يعني هذه المشاهد وهذه الأعمال بتعرض أمام الله عز وجل وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام صحابة يوم القيامة وكل الناس اللي اشتركوا في هذه الفرق بيشوفوا نتيجة هذا العمل وربنا سبحانه وتعالى بيجزئهم عليه خير الجزاء إن شاء الله ويبتقبلوا منهم لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم في هذا المكان المبارك شبكة طريق إلى الله لبنى في شبكة الطريق لله وشبكة الطريق لله لا بنا ان شاء الله في جدار الإسلام فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسنتكم يوم القيامة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال يعني زخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونكون ممن تسد بهم استغور ويتقى بهم مكاره وأقول قولي هذا أستفى الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>